قال ومن كثر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وميس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا ربنا تقبل منا انتا السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم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 لَن نَّعْبُدَ إِلَٰهَكَ وَلَا إِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كسبتم